شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت لَهَا لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محبث إلا كانوا عنه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 114. وإن في ذلك لآية 115. وما كان أكثرهم مؤمنين 116. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 117. وإذ نادى ربك موسى أن قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا من وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ فِذْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ لَموَاتِ وَأَبض وَما بَنَهُمَا إِكُ تُ مُوقِمِين قَالَ لِمَنْ حَلَهُ أَلَ تَسْتَمْ يعون قَالَ رَبّكُم وَرَّ آبَ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 أجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قَالَ فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثغبان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 فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 فَلَم مَا جَأَ السَّحَرَةُ قَاودِ فِزَعََونَ آعٍَِّ لَلَ لَ أَجرَرًا إِ كَُّ نَححْنُ الغَالِبِينقالَالَ نَعَم وَإِنَّكُم إذََّ مِنَ المُقَرَّّبين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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم لا في ولا اوصن لبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يوفر لنا رب وَنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا مَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ السَّلَ فِي العون فيِيمَذَِ ي حاشِرين إِه أُوللَ شِذمَةُ قَللُون وَإِنَّجُم لَناَا لَ غائظُون حاذر فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلتنا ثم الآخرين وأنت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 119. واربك لهو العزيز الرحيم 110. واتل عليه النبأ إبراهيم 111. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 112. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أَوَلَا يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَسْعَوْنَ لَكُمْ أَوْ يَضُرُّون قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين, <العالمين> الذي خلقني فهو يهدي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 إِلَّا مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَذَلِكَ خَيْرُ الْمَآبِ وَأُذِلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ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 أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوي كن برب بِالْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّ مَنَّا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُوا فَاِفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ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 112. أتبنون بكل ريئين آية تعبثون 113. وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون 114. وإذا بطشتم بطشتم فَتَّقُ الله وَأَْط يعون وَاتَّقُ الذي أَمَدَّكُ بِماَا تَلَمونون مَدَّكُ بأََّ آمام وَبَلين وَجََّاتِ وَيُون خَف وَلَكُ ذاَبَ يَوْ مِ النظينوا سََّ لَن وَعوت أَمْ لَ تَكُم مِن الوَ يَوين إِه ذَ إَِّا خُلُقُل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 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُبْسَلِيمِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا هَٰنَ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 سيدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاذكر ايه اذا كنت من الصادقين قَالَهَاذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَاقْرُوهَا فَاصْبَحُوا نَاجِمِينَ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 اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُقْمَن أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِين فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئل ولم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما فنجيناه وأهله أجمعين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كَذَّبَ كذب أصحاب الأيكة المرسلين 110. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنَكَلِمُ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قلَ وَبّ عَلَُ بِمَا تَأَّلُون فَكَزَّبُهُ فَخوازَهُ مَا زَابُ يَومَِّ الظلة إنِهُ كَ زَابَ يَ مِ النغِيم إنِ فيِي زَكَ وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين ذي لسان عربي مبين وان لفي زبر الاولين أَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 ف يور ل ذابأَين فأتغ بغتت وَغُم ل يشعرون فتُ هل النحسْنُ موررون أَ بعَذابين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 إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنا عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن 117. مِنَ عصوك فقل إني بريء مما تعملون 118. وتوكل على العزيز الرحيم 119. الذي يراك حين تقوم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 يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْمُلْغَوْنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّ وَنغُم يقولُونَ مَا ل يَقالون إِلا الذيينَ آمنوا وَامِ الصَّال حاتِ وَتَكَر الله كَفير تَْصرُوم زَقدمَا وَولمُ وَسَ يَعْلَم الذيينَ وَلَمُ أَْ يَمُ قب ي